وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في معرض ما يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم. قال قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا اجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول فلا يكون قول بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك الى لغه القران او السنه او عموم لغه العرب او اقوال الصحابه في ذلك وقال ايضا من عدل عن مذاهب الصحابه والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وان كان مستهدا مغفورا له خطأه ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل والمدلول جميعا <تصفيق> الرابع فيما يرجع عليه في, في تفسير القران اقوال التابعين ولا سيما الذين أخذوا التفسير عن الصحابة واعتنوا به كمجاهد بن جبر وغيره شيخ الله يقول إذا اجمع التابعون على تفسير الايه فلا يتقى احدنا ان حجه واذا اختلفوا فلا صح قول احدهم حجه على الاخر ولا حجه على من بعدهم لعدم الاجماع ولكن ينظر الى ما يرجع هو الي ف, ف... فإلى اي شيء يرجع يقول يرجع الى لغه القران او السنه او عموم لغه العرب او اقوال الصحابة يعني إذا اختلفتاهن على قولين، فإننا ليس فإنه ليس ليس قول أحدهما أو أحدهم حجه على الآخر، ولا على ذلك، بل لا بد من الترجيح. نرجح بما ذكر أربعة اشياء لغة القرآن، وهي الحقيقة الشرعية أو السنة، كذلك أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة. والظاهر والله أعلم أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره رحمه الله. فإن أقوال الصحابة مقدم على مقتضاء اللغة العربية. نحن. طيب وقال أيضا من أدل على مذاه السحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك. كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا كونه مخطئا واضح لكن كونه مبتدعا لانه اقرب الى السنه وان كان مجتهدا مغفورا له خطا ثم قال فمن قال قولهم وفسر القران بخلاف تفسيرهم فقد اخطا في الدليل واخطا في المذلول جميعا اخطا في الدليل حيث حمله على ما لم يعرف الصحابة رضي الله عنه وأقطع في المدلول حيث أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة نعم. ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراث الله وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فإن اختلف, فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي لأن القرآن, نزل لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به هذا أحيث وهو تفسيره بمقتضى اللغة العربية لأن القرآن نزل إيش باللغة العربية فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة لقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أرى الله وقوله إن جعلناه قرانا عربيا لعلهم تقول جعلناه بمعنى صيرناه ولهذا نقول ألهى مفعول اول و وقرآن عربيا مفعول ثاني وليس كما قال الجهميه إن جعلناه بمعنى خلقناه فإنه على رأيهم نجعلها مفعول به وعربيا حال قرآن عربيا حال لا لكن هذا خطا عظيم فإن قوله جعلناه قرآن عربيا كقوله وجعل وجعلنا الليل لباسا أي صيرناه لباسا وهذا جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآن عربيا في لغة العرب وأما قوله تعالى وجعل الظلمات والنوع فجعل هنا لا تتعدى إلا لواحد فهي بمعنى خلق نعم وقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلسان قومه أي بلغتهم واللغة تسمى لسانا. يقوله تعالى بلسان عربي مبين ويستفاد من قوله تعالى إلا بلسان قومه مبين لهم أنه يجوز أن يخطب الإسان إذا كان يخاطب غير عرب أن يخطب بلغة هؤلاء المخاطبين لأنه إذا خاطبهم بلغه العرب لم يفهموا شيئا ولم يستفيدوا نعم أخبر أنكم شيئاً وما قلنا أن وما يثيرناه تقول أن الضيورة تكون في الانتقال بشيء لشيء معناه أن كان مقبل غير عربي أخذ غلط من صحيح كأن الليل لباسا أما نصيرهم لباسا وهو قبل من كل لباسا من صحيح هذه دعوة باطلة مثال ما اختلف به المعنيان هو الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا فالصلاة في اللغة في الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميث للدعاء له بصفة مقصوصة يقدم المعنى الشرعي لأن المقصود لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر لو رجعنا إلى اللغة لكان قول ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا الأخ <تصفيق> لا مؤمن لا تبدأ لهم ولس كذلك بل المراد لا تقم عليهم مصليا كما يصلى على جماعت فقدم هنا المعنى <تصفيق> الشرع فإن قال قائل حملته حملت وعلم عن الشرعي فهل, فهل ذلك يعني انه يجوز الدعاء لهم على سبيل الاطلاق؟ الجواب لا يجوز لكن من الاخر وهو قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقرون نعم ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي وقدم فيه اللغوي والدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فالمراد بالصلاه هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي اوفا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي اوفا وامثله ما اتفق فيه المعنى يعني يعني هنا قد صل عليهم أي لهم قدموا معنى اللغوي بدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم جاء لهم جاء لهم وإلا لكان قوله صل عليهم صلاة مخصوصة الشرعية والخلاص الآن أن المرتبة الرابعة في تفسير القرآن الرجوع إيش إلى اللغة العربية خامس الخامس نعم الخامس أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن الرجوع إلى اللغة العربية فإذا اختلف مذلوم اللغة العربية ومذلوم الشرع قدم الشرع إلا بدليل هذا خلاصة الكلام نعم. نعم بما الله ما اتفق من المعنيان نعم الصلاه على الصلاه بمعنى الله نعم بان فيه المعنيان المعنيان الشرعي واللغوي كثيره كالسماء والارض والصدق والكذب والحجر والإنسان الاختلاف الوارد في التفسير المثور طيب إذا ما هو السماء, السماء. كل ما عليك أو السماء السقو المحبور باللغة أو بالشارط بهما جميعا طيب الأرض كذلك الصدق الأخبار لما يطابق الواقع هذا هو الصدق في اللغة او في الشرع في اللغه والشرع وكذلك كذب الاخبار بما يخالف الواقع في اللغة او في الشرع الحجر هو الحجر في اللغه والشرع وكذلك الانسان نعم الاختلاف الوارد في التفسير الماثور الاختلاف الوارد في التفسير الماثور على ثلاثة أقسام الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تأثير, له لا تأثير له في معنى الآية مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال ابن عباس قضى أمر وقال مجاهد وصى وقال الربيع بن أنس أوجب وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية ويسمى هذا الاختلاف لفظ لا يؤثر ولا يظهر ولا يصح ان نقول في الآية ثلاثه اقوال قول لمن أمر وقول للمعنى وصى وقول للمعنى أوجب لأن المعنى المعنى واحد طيب الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل دكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع مثاله قوله تعالى. وثل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخل إلى الأرض واتبع هواه قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل وقال ابن عباس إنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل البلقاء وجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنه أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. هذا اختلافهم في الأصل والمعنى. كيف كان اختلافهم في الأصل والمعنى؟ لأن الرجل من بني الصعير غير الرجل من أهل اليمن والرجل من أهل اليمن غير الرجل من أهل البلقى. إذا فالأية تحمل تحتمل معاني كلها. فتحمل إيش؟ عليها كلها ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته من منها مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل مثاله الرجل الذي من أهل مثاله الرجل الذي من أهل البلق هنا ومثالين إي ما رشح هو المعلم والقصة لكن قد يكون بعض الناس سمع من بني إسرائيل إنها أنه رجل من اليمن أو من بقى أو من بني إسرائيل شيء افترى ما في أسئلة تنادس ما في أسئلة ما في أسئلة إلا في آخر الدرس أمس لقاء عجيب هنا ما مثل البخاري ومسلم لا ومثال آخر قوله تعالى وكأس دهاقة قال ابن عباس دهاقة مملوءه وقال مجاهد متتابعة وقال عكرم وقال صافية ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى دهاقا مملوءة دهاقا متتابعة يعني ياتي كل واحد وراء الاخر ذهابا صافيا هذه الاقوال لا منافاه بينها اليس كذلك لانه يمكن ان تكون مملوءه ومتتابعه وصافيه فتحمل الايه على المعالج الثلاثه كلها ويكون المقصود ذكر كل نوع يعني كل واحد قرأ نوعا من المعنى واضح وليس هذا على هذا يختلف عن الأول الأول كل واحد من الرجال الثلاثه غير غير الثاني اما هذا فكل واحد هو الثاني لكن هذا الكاس موصوف بانه مملوك موصوف بانه صافي الكؤوس موصوفة بانها with